كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة فرأى عربيا يطوف بها ويكون يا كريم فقال النبي صلوا على النبي فقال النبي وراءه يا كريم فانتقل الأعرابي إلى الركن الثاني وقال يا كريم فقال النبي فقال الحبيب وراءه فَنَادَوا الْأَعْرَابِي إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَقَالُوا يَا كَرِيمٌ فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ الْحَبِيبُ وَرَاؤهُ يَا يَا كَرِيم فَلْتَافَتِ الْأَعْرَابِي إِلَى النَّبِي وَقَالَ لَهُ أتهزأ بي يا أخا العرب والله لولا صباح وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمد فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب فَانْكَبَ الْأَعْرَابِ عَلَى يَدِ النَّبِيِّ يُقَبِّلُهَا وَيَقُولُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا يَا يَا حَبِيبُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ أَوَلَا تَعْرِفُ نَبِيَكَ يَا أَخِي الْعَرَبِ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبيك يا أهل العرب فانقبل الأعربي على يد النبي يقبلها ويقول في ذلك أبي وأمي Ya Habib Allah Fanazalah Jibreelul Amin Alain Nabi Waqala lahum Ya Habib Allah Allah yukri'uka salam Wa yakululah Kul lihada al-a'rabi Ayadunnu in kala أننا لا نحاسب فقال الأعراب والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لا لأحاسبنه قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب قال لئن حاسبني على ذنبي حسبته على مغفرته وان حسبني على تقصيري حسبته على جوده وذره لك كل هذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه؟ هو الكريم، هو الرحيم، هو العظيم.